انما يستجيب الذين يسمعون والموت يدعوتهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولانا نزل علينا ايه من ربه قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُهَا ۚ فَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ مُوقِنُونَ طَيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا طَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ إِنَّهُ يُبْدِ لَهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَل اِيَّاكَ تَدْعُونَ فَيَخْلِقُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاء فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء لعلهم يتبرؤون فلولا اجاؤهم باؤسن فلو لا اجاؤهم باؤسن تضرا ولكن قشت قلوبهم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 أَنَّنْ بُرْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ